شركه ا ل ه إلا ى شركه دعويه غير ض ب ا ل ح ي ه ذات ش ر ك و ن خلق ا ل إ ن س ا ن م ن نطفة ف إ ذ ا هو و خصيم مبين ن ا ل أ ع ا م خلقها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 و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينه ويخلق ما لا تعلمون و على الله قصد السبيل و منها ج ا ئ ر و لو شاء لهديكم أ ج م ع ي ن هو الذي أ ن ز ل من السماء ق م ا أ ن لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون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 واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كاملتي يوم القيامه ومن اوزير الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم, السقف فخر عليهم السقف من فوقهم واتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 إ ن تحرص على هديهم ف إ ن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين و أ ق س م و ا بالله جهد أ ي م ا ن ه م لا يبعث الله من يموت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 اولم تروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دان و ا ل ل م ا ئ ك ة و ه م ل ا ي س ت ك ب ر و يخافون ن ر ب ه م من ف و ق ه م و ي ف ع ل و ن ما م ي ر و وقال ن ا ل ل ه ل ا ت ت خ ذ و ا إ ل ه ي ن ا ث ن ن ي إ ن م ا هو إله واحد ف ع ي ي فارهبون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 م و س ن ع ه النابلسي ج ع للعلوم الاسلاميه ب ن ت ب ح ا ن ه و ما ش ت و ن و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب ا ل أ ن ث ي ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا و ه كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أ ي م س ك ه على هون أ م يدسه في التراب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 وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ِ ماء َ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 شركه ا ل ن خ ي ل و ا ل أ ع ن ب ت ت خ ذ و ن م ن ه س ك ر و ربحيه ز س ن إن ا ف ذات مضمون ا ج ت م ا ع ن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 افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم, وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ولتسالن ا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها, ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله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 متاع قليل ولهم عذاب أ ل ي م وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم, ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون